ربناه إلينا قبل ضيتي رَوَاهُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْعِيْلَ لِبَاسٍ تو بات جعَلنا لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ جبًا ذَةًَا مَيْيتَ وَنُ ذطَهُ مِم مَا خَالَ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين go <laughs> God وَكَانَ رَمْبُكَ فَدِيَا وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى رَبِّهِ غَافِلِينَ وَمَا بِخُمْذِ ذِي وَكَفَابِ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من ثم استوى الذي خلق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فِي <تصفيق> لَا لَهُ مَسْجُدُ تبارك الذي جعل في السماء ضروجا وجعل فيها سراجا وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ عَنْهَا رَسِيلًا لِمَنْ أَرَادَ رَسِيلًا لِمَنْ أراد أي را ا ا work. والذين يبيتون لربهم ت الرب إِنَّهَا <تصفيق> سَأَلَّمَهَا و نه لا يغنون وما هيا عن Go, no. no. فَانَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَن تَابَ عَن ذَنبٍ فَإِنَّهُ فالذين لَا يشهدون الزُّورَ وإذا مروا بالله ومروا في <تصفيق> رب بهم لم ياخي خية وسلاما خالدين فيها أكونت مستقرا ومقاما قل ما يغبأ بكم ربي لونا to كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ kazan لِزَامًا Oh, قُدِ كَلَّهُمْ فَسَيَأْتِي Oh, but no. وَنَادَى رَبُّكُمْ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّالْعَصَا الْبَحْرَ فَانفَلَقَ قَوْمًا ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا قال كلا فاذهبا سباب آياتنا إِنَّا معَكُم مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا صدق الله العظيم